অ্যাডমিন অ্যাট পিস মানবতার সমাধান মানবতার সমাধান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 وَقَدْ يُخْرِجُنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَنَّ مَا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوا ثَمَنُكَ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 فآية ملكه أن يأتيكم التابوس فيه, فيه سكينة من ربكم وذقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إذن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منه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 والله كم من فئه كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولم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 لهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى ابن مريم البينات وانيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم بعدما جاءت البينات ولكن اختلفوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن Oh, yeah. man. ধা মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপনকে ভুলভাবে পরিবর্তন এবং পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলে দেখুন সত্য উন্মোচন शुक्रवार बुधवार रत नुन सम्प्रचार सकाल साढ़े सतट टी मुद्लू अबूजर रद्ला रसुल्लाह सल्लाहु आलहम भलो क्ज की तुच्छ मन करा जदीयता तुम्हार भाइय खुशी मने सत्सलिम चतुर्थ खंड सत्क्यवहार और शिष्टाचार अध्यय्छेद एक हजार तिरानब्बई हादिस नम्बर छहजार तीनशन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 कुरान कुरानवतार महान सम्पद देख आब्दुर रहमान मदानी सा जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وننفسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى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 جميع الله لمن حمده ربنا نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنفسون অ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المقبوم عليهم ولا الضالين آمين. آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد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 وباركن لنا فيما اعطيت وقنا من رحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى علي انه لا يذل من واليك ولا يعز من عاديك تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما اعطيت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 ما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا ورحيمهما نسألك اللهم أنت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 وعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداك أعداء الدين وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم وانصر الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين اللهم وفِّق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك اللهم وفِّق أولا تأمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القالطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القالطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مذرارا يا رب العالمين اللهم استنا وأغثنا اللهم, اللهم لا تآخذنا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 اللهم واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين اللهم واجعلنا, اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى فزج في قفاه إلى النار يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ برضاك من ساقه وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أفنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر পথ প্রদর্শক আলকুর আনুল কারী কি করেছে মানব জাতির জন দিন ইসলামের মূল নির্দেশন গুলো কি কি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 एवं देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छप्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगे पीट टी बांगल्बा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 আমরা জীবনের উত্থান পতন চড়াই উত আনন্দ বেদনা খুব হতাশা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করত দেখুন জীবনের রং ধনু কেবলমাত্র পিস টিভি বাংলায় জানুন কত কার্যকরী ভাবে মোমিন বান্দা নিজের প্রতিটি কাজকে ইসলামী রঙে রঞ্জিত করে জীবনের রং ধনু প্রতি মঙ্গলবার রাত দশটায় বা পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে ইস টিভি বাংলায়